التي يجب أن تقوم يجب ب أن هنا ا الأمة ه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ما قام المقتضي للفعل ل أ ن الوحي يتنزل فلو نسخ ا ل ق ر آ ن كاملا ف لكان هناك إ د خ ا ل ل ل آ ي ا ت في الهوامش أ وهذا بين الصطور و ع ر ض ة ل أ ش ي ا ء غير م ح م و د ة فكان من ح ك م ة الله جل وعلا أنه ما أمر نبيه بجمع القرآن في كتاب نبيه في وفي ا ح د ح ي اشياء ت ه عليه شتى ا من انشاء دواوين الجند ومن استخدام ا ل آ ل ا ت ومن ت أ ل ي ف العلوم ومن الاهتمام بعلوم م خ ت ل ف ة و أ ش ب ه ذلك من فتح الطرقات و تكوين البلديات والوزارات و أ ش ب ا ه هذا في عهد عمر رضي الله عنه وفي عهد ع م ر ا ء المؤمنين فيما بعد ذلك إ ذ ن فالحاصل من هذا أ ن ا ل م ص ل ح ة ا ل م ر س ل ة م ح د ث ة ولكن لا ينطبق عليها هذا الحديث من أ ح د ث في أ م ر ن ا هذا ما ليس منه فهو رد ل أ ن هذه ليست في الامر و إ ن م ا هي في و س ي ل ة تحقيق ا ل أ م ر فخرجت عن شمول هذا الحديث لها من هذه ا ل ج ه ة ومن ج ه ة ث ا ن ي ة أ ن ه ا إ ح د ا ث ليس في الدين و إ ن م ا هو في الدنيا ل م ص ل ح ة ش ر ع ي ة تعلقت بهذا العمل سماها العلماء مصالح م ر س ل ة وجعلت م ط ل و ب ة من باب تحقيق الوسائل لان الوسائل لها أ ح ك ا م الغايات فهي و ا ج ب ة ولا بد من عملها ل أ ن لها حكم ا ل غ ا ي ة العبادات قسم من ا ل ش ر ي ع ة والمعاملات قسم من ا ل ش ر ي ع ة فالعبادات إ ح د ا ث أ م ر في ع ب ا د ة على خلاف س ن ة المصطفى صلى الله عليه وسلم محدث و ب د ع ة في الدين وكذلك في المعاملات إ ح د ا ث أ و ض ا ع في المعاملات على خلاف ما أ م ر به النبي صلى الله عليه وسلم فهو أ ي ض ا مردود ل أ ن ه محدث في الدين مثاله أ ن يحول مثلا عقد الربا من كونه عقدا محرما إ ل ى عقد جائزه فهذا تبديل للحكم أ و إ ح د ا ث لتحليل عقد حرمه الشارع أ و يبطل شرطا من الشروط ا ل ش ر ع ي ة التي دل عليها الدليل ف إ ب ط ا ل ه لهذا الشرط محدث أ ي ض ا فيعود عليه بالرد أ و أ ن يحول مثلا ع ق و ب ة الزنا من كونها رجما للمحصن أ و ا ل ج ل د والتغريب لغير المحصن إ ل ى ع ق و ب ة م ا ل ي ة فهذا رد على صاحبه ولو كانت في المعاملات ل أ ن ه ا احداث في الدين ما ليس منه وهذا يختلف عن ا ل ق ا ع د ة ا ل م ع ر و ف ة أ ن ا ل أ ص ل في العبادات التوقيف و ا ل أ ص ل في المعاملات ا ل إ ب ا ح ة وعدم التوقيف هذا يعني فيما يكون في معاملات الناس أ م ا إ ذ ا كان هناك شرط شرعي أ و عقد شرط شرعه الشارع وامر به واشترطه أ و عقد أ ب ط ل ه الشارع فلا يدخل فيه جواز التغيير و إ ن م ا جواز التغيير أ و التجديد في المعاملات وانها م ب ن ي ة على ا ل إ ب ا ح ة و ا ل س ع ة هذا فيما لم يدل الدليل على شرطيته أ و على عقده أ و على إ ب ط ا ل ذلك العقد وما شابه ذلك وعلى هذا قال هذا عليه ا ل ص ل ا ة والسلام في حديث بريره المشهور كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل و إ ن كان م ئ ة شرط فهذا الحديث ي أ ت ي في جميع أ ب و ا ب الدين في ياتي في ا ل ط ه ا ر ة وفي ا ل ص ل ا ة وفي ا ل ز ك ا ة والصيام والحج وفي البيوع والشركات والقرض والصرف و ا ل إ ي ج ا ر إلى آ خ ر ه النكاح والطلاق وجميع أبواب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 ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحما يوشك أ ن يرتع فيه أ ل ا وإن لكل ملك حما أ ل ا وإن ح م ا الله محارمه أ ل ا وإن في الجسد مضغه إ ذ ا صلحت صلح الجسد كله و إ ذ ا فسدت فسد الجسد كله أ ل ا و هي القلب رواه البخاري و مسلم هذا الحديث حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه ع د ه العلماء ثلث الدين أ و ربع الدين ل أ ن ا ل إ م ا م أ ح م د قال ح د ي ث ا ل إ س ل ا م تدور على ث ل ا ث ة أ ح ا د ي ث حديث عمر إ ن م ا ا ل أ ع م ا ل بالنيات حديث عائشه السابق من أ ح د ث في أ م ر ن ا هذا ما ليس منه فورد وحديث النعمان بن بشير وذلك أ ن حديث النعمان دل على أ ن ا ل أ ش ي ا ء م ن ق س م ة إ ل ى حلال بين و إ ل ى حرام بين و إ ل ى مشتبه فالحلال البين والحرام البين واضح الحكم والمشتبه جاء حكمه في هذا الحديث والحلال يحتاج إ ل ى ن ي ة و إ ل ى م ت ا ب ع ة وعدم إ ح د ا ث فيه من أ م و ر العبادات والمعاملات وكذلك الحرام يحتاج إ ل ى ن ي ة في تركه حتى ي و ج ر عليه إ ل ى آ خ ر ذلك فصار هذا الحديث ثلث ا ل إ س ل ا م وابو داود صاحب السنن جعل الحديث أ ر ب ع ه وزاد عليها حديث الدين ا ل ن ص ي ح ة حديث الذي س ي أ ت ي بعد هذا إ ن شاء الله تعالى هذا يدلك على أ ن هذا الحديث موضعه عظيم ا ل ش ر ي ع ة فهو ثلث الدين لمن فهمه ففيه أ ن ا ل أ ح ك ا م ث ل ا ث ة حلال بين واضح لا اشتباه فيه وحرام بين واضح لا اشتباه فيه وثالث مشتبه لا يعلمه كثير من الناس ولكن يعلمه بعضهم فالحلال البين الواضح من أ ت ا ه فهذا على ب ي ن ة بين للناس والحرام البين الواضح أ ي ض ا بين للناس لا اشتباه فيه فمن انتهى عنه فهو م أ ج و ر ومن وقع فيه فهو م أ ز و ر وهناك ما هو مشتبه ومن أ ج ل هذا المشتبه جاء هذا الحديث من الرؤوف الرحيم عليه ا ل ص ل ا ة والسلام فقال الحلال بين والحرام بين وبينهما أ م و ر مشتبهات الحلال بين مثاله أ ن و ا ع الماكولات ا ل م ب ا ح ة ت أ ك ل اللحم والخبز وتشرب الماء إ ل ى آ خ ر ه أنواع العلاقات ا ل م ا ل ي ة ا ل م ب ا ح ة البيع الواضح الصرف الواضح إ ل ى آ خ ر ه أ ن و ا ع ا ل إ ي ج ا ر ه ا ل و ا ض ح ة الزواج الواضح و أ ش ب ه ذلك مما اكتملت فيه الشروط ولا ش ب ه ة فيه فهذا بين يعلمه الناس و أ ي ض ا هو درجات والحرام بين أ ي ض ا واضح مثل ح ر م ة الخمر و ح ر م ة ا ل س ل ق ة و ح ر م ة الزنا و ح ر م ة قذف الغافلات المؤمنات و ح ر م ة ا ل ر ش و ة و ا ش ب ه ذلك مما الكلام فيها واضح لا اشتباه فيه القسم الثالث قال وبينهما امور مشتبهات قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام وبينهما فجعل هذا القسم بين الحلال والحرام وذلك ل أ ن ه يجتذبه الحلال تاره ويجتذبه الحرام تاره عند من اشتبه عليه فالذي اشتبه عليه هذا ا ل أ م ر يكون عنده بين الحلال والحرام لا يدري هل هو حرام أ و هو حلال ان نظر فيه منه فقال هو حلال و إ ن نظر فيه من ج ه ة جعله حراما وهذا عند كثير من الناس و أ م ا الراسخون في العلم فيعلمونه يعلمون حكمه هل هو حلال أ و حرام فقال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام وبينهما أ م و ر مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فدل قوله لا يعلمهن كثير على أ ن هناك كثيرا من الناس يعلمون الحكم هذه المشتبهات اختلف العلماء في تفسيرها ما هي المشتبهات في اقوال ك ث ي ر ة جدا وصنفت فيها مصنفات وشروح هذا الحديث في الكتب ا ل م ط و ل ة طويل ايضا في تفسير المشتبهات ووضوحها ينبني على فهم معنى المشتبه في ا ل ل غ ة وفي ا ل ق ر آ ن ايضا اما في ا ل ل غ ة فاشتبه الشيء بمعنى اختلط يعني صار يتنازعه أ ش ي ا ء م ت ع د د ة جعلته مختلطا على الناظر أ و على السامع اشتبهت ا ل أ ش ي ا ء عند عينه بمعنى اختلطت ما يميز هذا من هذا اشتبهت ا ل أ ص و ا ت عليه يعني تداخلت فلم يميز هذا من هذا فالمشتبهات في ا ل ل غ ة لا يتضح منها ا ل أ م ر عند كثير من الناس لضعف قوته فكما أ ن الناظر لضعف بصره اشتبه عليه والسامع لضعف سمعه اشتبه عليه فكذلك المسائل التي تدرك بالقلب تدرك ب ا ل ب ص ي ر ة تشتبه من ج ه ة ضعف ا ل ب ص ي ر ة ضعف العلم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 وابتغاء تاويله وما يعلم تاويله الا الله والراسخون في العلم يقولون آ م ن ا به كل من عند ربنا فدلت ا ل آ ي ه على ان المحكم ما كان واضحا بينا والمشتبه ما يشتبه علمه على الناظر فيه وما في الحديث غير ما في الايه من جهه ان ما في الايه من ج ه ة المعاني معاني ا ل آ ي ا ت ل أ ن قال هو الذي أ ن ز ل عليك الكتاب منه آ ي ا ت محكمات أ ن أ م الكتاب واخر متشابهات فمعنى ا ل آ ي ة يشتبه والحديث من ج ه ة العمل من ج ه ة الحكم هل هذه من الحلال أ و هي من الحرام ف إ ذ ا من ج ه ة الاشتباه ا ل أ م ر واحد أ ن المشتبه فيما دلت عليه آية آل عمران هو غير الواضح وهذا نستمسك به في تفسير المشتبه في هذا الحديث ل أ ن ا ل ك ل م ة إ ذ ا اشتبه معناها أ و اختلف العلماء في معناها فارجاعها إ ل ى عرف الشارع في كلامه يعني إ ل ى ما كان عليه استعمال الشارع في ا ل ق ر آ ن فهذا يريحنا من إ ش ك ا ل تفسير ا ل ك ل م ة فنظرنا في هذه ا ل ك ل م ة مشتبهات فجعلها بعض العلماء بمعنى اختلاط المال المباح مع المال الحرام جعلها بعضهم في ما اختلف فيه العلماء في أ ق و ا ل ربما ياتي بعضها فتفسيرها الصحيح أ ن نجعلها مثل آ ي ة آ ل عمران يعني ما ت ض ح ما لم يتضح للمرء ما لم يتضح حكمه فهو مشتبه وما اتضح حكمه من الحلال فهو حلال وما اتضح حكمه من الحرام فهو حرام وهذه محكمات و م ش ت ب ه حكمه فهو من غير الواضح من المتشابهات أ و المشتبهات أ و المشبهات كما هي روايات في هذا الحديث الامام احمد رحمه الله واسحاق و ج م ا ع ة من اهل العلم فسروا المشتبهات بما اختلف ا ل ص ح ا ب ة في حله وحرمته او اختلف العلماء في حله وحرمته فقالوا مثلا اكل الضب اختلفوا فيه فيكون من قبيل المشتبه وقالوا ان اكل ذ ن ا ب من السباع اختلف فيه العلماء فيكون من قبيل المشتبه او لبس بعض الملابس اختلفوا فيها فيكون من قبيل المشتبه وجعلوا اختلاط المال من حلال وحرام هذا من قبيل المشتبه في أ ش ي ا ء وشرب ما يسكر كثيره من قبيل المشتبه من ج ه ة الناظر فيه وهذا في ا ل ح ق ي ق ة ليس واضحا وهذه إ ذ ا جعلت من المشتبهات فهذا من ج ه ة ا ل ت أ و ي ل لا من ج ه ة كونها مشتبهات بينا فالامام أ ح م د واسحاق ل إ و ج م ا ع ة إ ذ ا قالوا عن هذه ا ل أ ش ي ا ء انها مشتبهات فيعنون أ ن ه ينبغي لمن ذهب إ ل ى القول المبيح أ ن يستبرئ من ذهب إ ل ى القول المبيح في المسكر لا بد له أ ن يستبرئ لدينه ويذهب إ ل ى القول ا ل آ خ ر في أ ك ل الضب ا ل س ن ة فيه و ا ض ح ة فينبغي أ ن يترك ر أ ي ه إ ل ى ا ل س ن ة ل ل أ م ر الواضح يعني ي قالوا إ ن ه ا من المشتبهات باعتبار الخلاف وهذا ليس هو المقصود بالحديث و إ ن م ا هم نظروا في اختلاف العلماء في ذلك والذي ينبغي حمل الحديث عليه ما ذكرت لك من أ ن المشبهات أ و المشتبهات أ و المتشابهات هي ما اشتبه علمه ما اشتبه حكمه على من يحتاج إليه ف إ ذ ا اشتبه عليه حكم هذا البيع فاستبراؤه له حمايه ة ل ل ع م حماية لدينه إ ذ ا اشتبه عليه حكم هذه ا ل م ر أ ة هل هي م ب ا ح ة له أ م غير م ب ا ح ة فالاستبراء أ ن يتوقف حتى ي أ ت ي ه إ م ا أ ن تكون حلالا بينا أ و حراما بينا إذا تقرر ذلك فإنه ذلك تقرر إ ن المشتبهات هذه لها حالات ا ل ح ا ل ة ا ل أ و ل ى ما يتوقف فيه العلماء ي ت و ق ف العالم في حكم ا ل م س أ ل ة يقول أ ن ا متوقف فيها والعلماء توقفوا في شيء مثل بعض المسائل ا ل ح ا د ث ة ا ل آ ن ت أ ت ي مساله مثلا من مسائل البيعات او مسائل المال ا ل ج د ي د ة التي يحدثها الناس والعلماء حتى ينظروا فيها لا بد أ ن يتوقفوا في بعض المسائل ا ل ط ب ي ة مثلا توقف العلماء والعلماء توقفهم ليس عن عجز ولكن حمايه لدينهم هم ل أ ن ه م سيفتون ا ل أ م ة و إ ذ ا أ ف ت و ا ا ل أ م ة فالحلال الذي صار في ا ل أ م ة حلالا منسوب إ ل ي ه م وهم وقعوا عن رب العالمين جل وعلا يعني أ ف ت و ا عن الله سبحانه فينبغي أ ن يتوقفوا حتى تتبين لهم ف إ ذ ا توقف العلماء في م س أ ل ة ف إ ذ ا هي من المشتبهات حتى يتبين حكمها للعالم هذا النوع ا ل أ و ل والنوع الثاني من المشتبهات ما تشتبه على غير العالم فينبغي أ ن لا يواقعها حتى يردها إ ل ى العالم ينبغي يعني وجوبا ل أ ن ه عليه ا ل ص ل ا ة والسلام قال وبينهما يعني بين الحلال والحرام أ م و ر مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس في قوله لا يعلمهن كثير من الناس إ ر ش ا د إ ل ى أ ن هناك من يعلم ف ت س أ ل من يعلم عن حكم هذه ا ل م س أ ل ة قال فمن اتقى الشبهات يعني قبل أ ن يصل إ ل ي ه العلم أ و في ا ل م س أ ل ة التي توقف فيها أ ه ل العلم فمن اتقى الشبهات فقد استبرا لدينه وعرضه أ م ا استبراء الدين فهو من ج ه ة الله جل وعلا حيث إ ن ه إ ذ ا ا س ت ب ر أ فقد أ ت ى ما يجب عليه متوقف فيها ف أ ن ا لا أ ق د م عليها ل أ ن ه ا ربما كانت حراما والمؤمن مكلف فينبغي عليه وجوبا أن ل ا ي أ ت ي شيء الا وهي ويعلم أ ن ه حلال ولا وإذا أراد أ ن يقدم, يقدم على شيء يعلم ق د م ى شيء ي ع ل أ ن ه غير حرام فمن توقف عن الحلال المشتبه أ و عن الحرام المشتبه فقد استبرا للدين ب أ ن ه ربما واقع فصار حراما وهو لا يدري هل يقال هنا هو لا يدري معذور لا غير معذور ل أ ن ه يجب عليه أ ن يتوقف حتى يتبين له حكم هذه ا ل م س أ ل ة ي أ ت ي ه ا على أ ي أ س ا س هو مكلف لا يعمل عمل إ ل ا ب أ م ر من ا ل ش ر فلهذا قال فقد ا س ت ب ر أ لدينه قال وعرضه وعرضه ل أ ن ه في أ ه ل ا ل إ ي م ا ن من أ ق د م على ا ل أ م و ر المشتبهات ف إ ن ه قد يوقع فيه قد يتكلم فيه ب أ ن ه قليل ا ل د ي ا ن ة ب أ ن ه لم ي س ت ب ر أ لدينه ف إ ن ه إ ذ ا ترك مواقعه المشتبهات ا س ت ب ر أ لعرضه وفي هذا حث على أ ن ا ل م ر أ ة لا ي أ ت ي ما يعاب عليه في عرضه فالمؤمن يرعى حال إ خ و ا ن ه المؤمنين و ن ظ ر ه إ خ و ا ن ه المؤمنين إ ل ي ه ولا ي أ ت ي لشيء يقول أ ن ا لا أ ه ت م بقول أ ه ل ا ل إ ي م ا ن لا أ ه ت م بقول اهل العلم لا أ ه ت م بقول ط ل ب ة العلم ف إ ن استبراء العرض حتى لا ي ق ع فيه هذا أ م ر مطلوب وقد جاء في العثر إ ي ا ك وما يشار إ ل ي ه ب ا ل ع ص ا ب ع يعني من أ ه ل ا ل إ ي م ا ن حيث ينتقدون على العامل عمله فيما لم يوافق فيه ا ل ش ر ي ع ة قال ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام هنا وقع في الحرام فسرت بتفسيرين الحرام الذي هو أ ح د الجانبين الذي الشبهات فيما بينهما ل أ ن جانب حلال وجانب حرام فمن وقع في الشبهات وقع في الحرام الذي هو أ ح د الجهتين وفسر الحرام ب أ ن ه وقع في أ م ر محرم حيث لم يستبر ع لدينه حيث وقع في شيء لم يعلم حكمه شيء م س أ ل ة واقعتها بلا علم منك أ ن ه جائز فلا شك أ ن هذا إ ق د ا م على أ م ر دون ح ج ة فمن وقع في الشبهات وقع في الحرام وهذا في المسائل التي تتنازعها ا ل أ م و ر بوضوح هناك مسائل من الورع يستحب تركها ليست هي المقصوده ة ب ذ ه لأنه الكلمة قال ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام ثم مثل ذلك عليه ا ل ص ل ا ة والسلام بقوله كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أ ن يرتع فيه الراعي يكون مع شيء من ا ل م ا ش ي ة ف إ ذ ا ا ل م ا ش ي ة من طبيعتها أ ن ه ا بعض الأحيان تخرج عن مجموع ا ل م ا ش ي ة وتذهب بعيدا ف إ ذ ا قارب حمى محميا مثلا أ ر ض م ح م ي ة ل ل ص د ق ة أ و م ح م ي ة لملك فلان أ و ما أ ش ب ه ذلك ف إ ن مقاربته بماشيته للحمى لا بد أ ن يحصل م ن ه بعضها ي ن و ي أ خ ذ من حق غيره وهذا تمثيل عظيم في أ ن حمى الله محارمه وما هو داخل هذا الحمى هو الدين وهذه المحارم حمى فمن قارب فلا بد أ ن ه يحصل منه م ر ة أ ن يتوسع فيدخل في الحرام حتى في ا ل أ م و ر التي يكون عنده فيها بعض التردد لا كل التردد فلهذا مثل عليه ا ل ص ل ا ة والسلام بهذا المثال العظيم فقال كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أ ن يرتع فيه ل أ ن ه قارب قال أ ل ا و إ ن لكل ملك ح م ا أ ل ا و إ ن ح م ا الله محارمه فحمى الله محارمه بها يقوى دين المرء فهذا الحديث واضح ا ل د ل ا ل ة في أ ن من قارب ا ل ح م ا من قارب المحارم من قارب ا ل ف ر م ا ت ف إ ن ه يوشك أ ن يقع في المحرم في من جراء تساهله نفهم من هذا الحديث أ ن الحلال البين واضح والحرام البين واضح والمشبهات المشتبهات عرفنا تعريفها وحكمها وتقسيمات الكلام عليها و أ ن ه يجب على طالب على صاحب الدين يجب على المسلم أ ن لا ي أ ت ي شيئا إ ل ا وهو يعلم حكمه إ ذ ا لم يعلم ف ل ي س أ ل فتكون إ ذ ن ا ل م س أ ل ة م ش ت ب ه ة عليه ويزول الاشتباه بسؤال أ ه ل العلم ف إ ن بقيت م ش ت ب ه ة على أ ه ل العلم فانه إ ن ه حتى ح ي ك م و فيها ف إ يتوقف معهم حتى يعمل ذلك هناك مسائل ليست م ش ت ب ه ة يعني في ا لكونها أ ح ا م ل ك تبع الاصل جريان القواعد عليها دخولها ضمن دليل فإذن المسائل التي اختلف العلماء فيها لا تدخل ضمن هذا الحديث من جهه كونها مشتبحه ف أ ن ا أ ق و ل هذه م س أ ل ة اختلف فيها العلماء ف إ ذ ا يخرج منها بتاتا على ج ه ة أ ن من وقع فيها وقع في الحرام لا ولكن هذا على ج ه ة الاستحباب وهذا هو الذي فهمه العلماء من الحديث أ ن ا ل ف ر و ج من خلاف العلماء مستحب يعني أ ن العلماء إ ذ ا اختلفوا في م س أ ل ة فالخروج من خلافهم إ ل ى متيقن هذا مستحب وهذا صحيح باعتبارات وفي بعض تطبيقاته قد لا يكون صحيحا في تفاصيل معلومه ة م ث ا ل مثلا قصر ا ل ص ل ا ة في السفر العلماء مثل جمهور العلماء يعني جمهور ا ل ع ئ م ة ا ل أ ر ب ع ة مالك والشافعي و أ ح م د حد و ا ا ل م د ة ب ن ي ة في إ ق ا م ة أ ر ب ع ة أ ي ا م فصاعدا في أ ن ه إ ذ ا نوى إ ق ا م ة أ ر ب ع ة أ ي ا م فصاعدا لم يترخص في ر خ ص ة السفر وهناك قول ثاني ا ل ح ن ف ي ة ب أ ن له أ ن يترخص ما لم يزمع إ ق ا م ة أ ك ث ر من خ م س ة عشر يوما وهناك قول ثالث لشيخ ا ل إ س ل ا م ا ل ن ت ي م ي ة و ج م ا ع ة من أ ه ل العلم ب أ ن له أ ن يترخص حتى يرجع إ ل ى بلده هذه أ ق و ا ل ث ل ا ث ة القول ا ل أ و ل وهو كونها أ ر ب ع ة أ ي ا م رجح على غيرها من ج ه ة أ ن ا ل م س أ ل ة من حيث الدليل مشتبهه و إ ذ ا كان كذلك ف ا ل أ خ ذ فيها باليقين استبراء للدين ل أ ن ا ل ص ل ا ة ركن ا ل إ س ل ا م الثاني ف أ خ ذ اليقين في أ م ر ا ل ص ل ا ة هذا مما دل عليه هذا الحديث ل أ ن ه استبراء للدين ل أ ن ا ل أ ر ب ع ه أ ي ا م هذه بالاتفاق أ ن ه يترقص فيها و أ م ا ما عداها فهو مختلف فيه ف إ ذ ا كان كذلك فالخروج من الخلاف هنا مستحب ف ن أ خ ذ ب ا ل أ ح و ط ولهذا رجح كثير من المحققين هذا القول باعتبار الاستبراء و أ ن في ا ل أ خ ذ به اليقين في أ م ر ا ل ص ل ا ة التي هي الركن الثاني من اركان ا ل إ س ل ا م و أ ع ظ م الاركان العمليه ة من المسائل التي أ ي ض ا يتعرض لها العلماء في هذا الحديث ا ل أ ك ل من مال من اختلط في ماله الحلال والحرام يعني, رجل يعني رجلا يعني ر ج ل مثلا في ماله حرام نعلم أ ن ه يكتسب من مكاسب محرمه اما أ ن ه يرتشي أ و عنده مكاسب من الربا أ وعنده ما أشبه ذلك و مكاسب حلال ف م ن الحكم في ش أ ن ه جعله بعض العلماء داخلا في هذا الحديث و أ ن الورع الترك على سبيل الاستحباب ل أ ن ه استبرا وطائفه من أ ه ل العلم قالوا بحسب ما يغلب ف إ ن كان الغالب عليه الحرام ف إ ن ه يستبرأ و إ ن كان الغالب عليه الحلال ف إ ن ه يجوز أ ن ت أ ك ل منه ما لم تعلم أ ن عين ما قدم لك من الحرام وقال آ خ ر و ن منهم ابن مسعود رضي الله عنه لك أ ن ت أ ك ل والحرام عليه لتغير ا ل ج ه ة فهو اكتسبه من حرام وحين قدم لك قدمه على أ ن ه ه د ي ة أ و على أ ن ه إ ض ا ف ة أ و ه ب ة أ و ما أ ش ب ه ذلك وتغير ا ل ج ه ة يغير الحكم كما في حديث ب ر ي ر ة قالوا يا رسول الله في اللحم إ ن ه تصدق به على ب ر ي ر ة والنبي صلى الله عليه وسلم لا ي أ ك ل ا ل ص د ق ة فقال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام هو لها هو عليها ص د ق ة ولنا هديه لاختلاف ا ل ج ه ة مع أ ن ه عين المهدى وهو اللحم فقال ج م ا ع ة من ا ل ص ح ا ب ة ومن أ ه ل العلم إ ن ه ي أ ك ل والحرام على صاحبه علي, على من قدمه واما هذا فقدمه على أ ن ه ه د ي ة فلا ب أ س بذلك وقال آ خ ر في هذه ا ل م س أ ل ة إ ن ه ي أ ك ل منه ما لم يعلم أ ن هذا المال بعينه حرام يعني أ ن عين ما قدم حرام ف إ ذ ا علم أ ن عين ما قدم حرام فلا يجوز له أ ك ل هذا المعين ويجوز أ ك ل ما سواه واستدلوا على ذلك ب أ ن اليهود كانوا يقدمون الطعام للنبي عليه الصلاه والسلام وكانوا ي أ ك ل و ن الربا وكان عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ربما أكل من طعامه في تفاصيل المقصود من هذا كمثال لاختلاف العلماء في, تنا في تنازع في هذه ا ل م س أ ل ة هل تدخل في هذا الحديث أ م لا وجملتهم على دخوله من ج ه ة الورع وليس على دخوله من ج ه ة أ ن ه من أ ك ل فقد أ ك ل حراما مع أ ن عددا من المحققين رجحوا قول ابن مسعود وهو ك ر ج ي ح ظاهر من حيث الدليل كابن عبد البر في التمهيد وكغيره من أ ه ل العلم في تفاصيل يطول الكلام عليها نكتفي بهذا القدر. نكمل وإن كله كله صلحت فسدت فيه في الحديث باقي فيه جملة. قال عليه بهذا وهي إذا وإذا القدر قال الصلاة والسلام ألا وإن في الجسد إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا جملة صلح فسد مضع القلب فهذا فيه أ ن صلاح القلب الذي هو معدن ا ل إ ي م ا ن به يكون التورع به يكون التوقف عن الشبهات به يكون ا ل إ ق د ا م على المحرمات هذا راجع إ ل ى القلب والقلب إ ذ ا صلح صلح الجسد كله في تصرفاته و إ ذ ا فسد فسد الجسد كله تعليق هذا بالقلب قال أ ل ا و إ ن في الجسد مضغه من حيث إ د ر ا ك المعلومات هو الذي يدرك فعند المحققين من أ ه ل العلم والذي تدل عليه نصوص الكتاب و ا ل س ن ة أ ن هذا معلق بالقلب يعني حصول ا ل إ د ر ا ك ا ت وحصول العلوم والصلاح والفساد والنيات و إ ل ى آخره ه ذ ا م ع ل ق بالقلب إ ذ ا كان كذلك فما و ظ ي ف ة الدماغ أ و المخ وظيفته ا ل إ م د ا د هذا على قول المحققين من أ ه ل العلم فاختلفوا في العقل هل هو في القلب أ م هو في ا ل ر أ س والصحيح أ ن ه في القلب والعقل ليس جرما و إ ن م ا المقصود به إ د ر ا ك المعقولات و الدماغ و ما في ا ل ر أ س هذه و س ي ل ة تمد القلب ب ا ل إ د ر ا ك ا ت القلب هل يدرك من ج ه ة كونه م ض غ ة لا يدرك من ج ه ة كونه بيت الروح و الله أ ع ل م و صلى الله و سلم على نبينا محمد سبق في الكلام على حديث النعمان بن بشير في قوله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام ونزيد ا ل م س ا ل ة بيانا ب أ ن قوله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام أ ن ه ل ش د ة مقاربته للحرام ف إ ن ه صور ك أ ن ه واقع فيه ف إ ن الذي يقع في الشبهات يؤدي به ذلك إ ل ى م و ا ق ع ة الحرام كما مثل له عليه ا ل ص ل ا ة والسلام بقوله كالراعي يرعى حول ا ل ح م ا يوشك أ ن ي ر ت ع فيه والقول الثاني أ ن الوقوع في الحرام انه لاشتباه ا ل أ م ر عليه وعدم دخوله فيه ب ح ج ة أ ن ه ربما وقع في الحرام يعني في أ ن هذا ا ل أ م ر حكمه ا ل ح ر م ة فوقع فيه من غير علم وكان وقوعه فيه ن ت ي ج ة لعدم استبرائه وبعده عن, المتش... عن المشتبهات وهذان توجيهان وجه بهما ج م ا ع ة من الشراح ق د ذكرت لكم أ ي ض ا ب ا ل أ م س توجيهان ل أ ه ل العلم تدخل في هذين、نعم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين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 هذا الحديث حديث تميم من الداري من ا ل أ ح ا د ي ث ا ل ك ل ي ة ا ل ع ظ ي م ة التي اشتملت على الدين كله على حقوق الله وحقوق رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى حقوق عباده فليس تم أ ج م ع في بيان تلك الحقوق من لفظ ا ل ن ص ي ح ة و ا ل ن ص ي ح ة هذه ف ع ي ل ة من النصح و أ ص ل النصح في ل غ ة العرب فسر ب أ ح د تسفيرين ا ل أ و ل أ ن النصح بمعنى الخلوص من ا ل ش و ا ئ ف و ا ل ش ر ك ة فيقال عسل ناصح أ و نصوح إ ذ ا لم يشبه شيء وفسر وهو الثاني فسرت ا ل ن ص ي ح ة ب أ ن ه ا ا ل ك آ م شيئين بحيث لا يكون تم تنافر بينهما فيعطى هذا الصله بهذا حتى يكون التئام يوافق ما بين هذا وهذا قالوا ومنه قيل للخياط ناصح ل أ ن ه ينصح الطرفين إ ذ يجمعهما ب ا ل خ ي ا ط ة و ا ل ن ص ي ح ة عرفت يعني في هذا الحديث ب أ ن ه ا إ ر ا د ة الخير للمنصوح له وهذا يتعلق بنصح أ ئ م ة المسلمين وعامتهم أ م ا في ا ل ث ل ا ث ة ا ل أ و ل ف إ ن ا ل ن ص ي ح ة كما ذكرنا أ ن تكون ا ل ص ل ة بين الذاتين على التئام بحيث يكون هذا قد أ ع ط ى حق هذا فلم يكن بينهما ت ن ا ف ر ومعلوم أ ن العبد في صلته بربه أ ن عليه حقوقا ك ث ي ر ة و ا ج ب ة و م س ت ح ب ة وكذلك في حق ا ل ق ر آ ن وكذلك في حق المصطفى عليه ا ل ص ل ا ة والسلام فقال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام الدين ا ل ن ص ي ح ة وجعل الدين كله ا ل ن ص ي ح ة ل أ ن ه كما س ي أ ت ي تفصيله ل أ ن ا ل ن ص ي ح ة تجمع الدين كله بواجباته ومستحباته ففسرها بعد ذلك ب قوله قلنا لمن يا رسول الله إ ل ى آ خ ر الحديث قال بعض العلماء الدين ا ل ن ص ي ح ة يعني أ ن معظم الدين وجل الدين ا ل ن ص ي ح ة وهذا على أ خ ذ نظائره كقوله الدعاء هو ا ل ع ب ا د ة والحج ع ر ف ة و أ ش ب ا ه ذلك لكن إ ذ ا ت ع م ل ت في كون هذه ا ل أ ش ي ا ء لها ا ل ن ص ي ح ة ط ا ئ ف ة أ ن ه ا جمعت الدين كله في العقائد وفي العبادات والمعاملات وفي حقوق الخلق وحقوق من له الحق بجميع صوره قالوا لمن يا رسول الله و ا ل ل ا م هنا في قولهم لمن يعني للاستحقاق ا ل ن ص ي ح ة لله يعني م س ت ح ق ة قالوا لمن يعني من يستحقها في الدين ف أ ج ا ب ه م النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام بقوله قال لله ولكتابه ولرسوله و ل أ ئ م ة المسلمين وعامتهم فاشتملت على الاشياء الاول ا ل ن ص ي ح ة لله وهي ك ل م ة ج ا م ع ة ل أ د ا ء حق الله جل وعلا الواجب والمستحب فحق الله الواجب هو ا ل إ ي م ا ن به بربوبيته و إ ل ه ي ت ه و ب أ س م ا ئ ه وصفاته إ ي م ا ن ب أ ن ه هو الرب المتصرف في هذا الملكوت وحده لا شريك له في ربوبيته ولا في تدبيره ل ل أ م ر ما شاء كان وما لم يشا لم يكن يحكم ما يشاء ويفعل ما يريد سبحانه وتعالى و ا ل ن ص ي ح ة لله في أ ل و ه ي ت ه أ ن يعطى الحق الذي له في أ ل و ه ي ت ه وهو أ ن يعبد وحده بجميع أ ن و ا ع العبادات و أ ن لا يتوجه ل أ ح د بشيء من العبادات إ ل ا له سبحانه وتعالى كل ع ب ا د ة توجه بها إ ل ى غير الله جل وعلا فهي خروج عن ا ل ن ص ي ح ة لله جل وعلا يعني عن أ د ا ء الحق الذي له سبحانه وتعالى وفي ا ل أ س م ا ء والصفات ا ل ن ص ي ح ة لله جل وعلا أ ن نؤمن ب أ ن ه سبحانه له ا ل أ س م ا ء الحسنى والصفات ا ل ع ل ا و أ ن ه لا سمي له ولا ند له ولا كفو له كما قال جل وعلا هل تعلم له سميا وكما قال جل وعلا ولم يكن له كفوا أ ح د وكما قال جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير إ ل ى غير ذلك من ا ل آ ي ا ت فيعتقد المسلم أ ن الله جل وعلا له ما أ ث ب ت لنفسه من ا ل أ س م ا ء الحسنى ومن الصفات العلى و أ ن ه في أ س م ا ئ ه و في صفاته ليس له مثيل كما أ خ ب ر عن نفسه بقوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لم تكتمل مادة هذا الدرس بعد والتتمة على الشريط التالي للإنتاج الإعلامي مادة مع مؤسسة تحيات هذا بالرياض بعد طيبة